تحديات القرار يجب أن نعلم أن 95% من القيم الحسية والعاطفية وال90% من قيمنا كلها تتكون لدى الإنسان أثناء السبع سنوات الأولى من حياته 1- البرمجة السابقة نجد كل إنسان مبرمجاً بطريقة معينة منذ الصغر ويكبر على هذه الطريقة ويتصرف ويتكلم بناء على هذه الطريقة ويأخذ القرارات من هذه البرمجة فكيف نغير هذه البرمجة؟ والسؤال الآن كيف نغير هذه البرمجة؟ هذه البرمجة تتم في المخ في مكان معين وتحدث بالحواس الخمسة فإذا حدث أي تغير في هذه الحواس فالمخ لن يعرفها فحينما يغضب الإنسان وإن لم يتماد في غضبه فإن المخ يدرك ذلك ومن ثم يفتح ملفا عقليا يحمل نفس العنوان الذي أوحيت إليه به. أنا غاضب. وكلما غضبت أدرجت نفس الأحاسيس والأفكار في ذلك الملف. وبالتالي تتراكم الأحاسيس وتتزايد حدة مشاعر الغضب. ومع تقدم الإنسان في السن وتراكم الأحاسيس يصل الإنسان حين يثار بأتفه الأمور إلى ذروة الغضب بسرعة. ومن ثم نجد أشخاصا. قد يكونون ماهرين في عملهم حين يغضبون يفقدون توازنهم وقدرتهم على التحدث والتفاهم وقد يتسبب ذلك في خسارتهم لأموالهم أو تسريحهم من عملهم أو قطيعاتهم مع الآخرين فهل سلوكهم هذا يرضي ربهم أو يحقق أهدافهم أو تتحسن به صحتهم؟ بالطبع لا إذن لماذا يفعلون ذلك؟ تتلخص الإجابة عن هذا السؤال في كلمتين البرمجة السابقة تلك البرمجة التي يكتسبها الفرد من الأسرة والمدرسة والأصدقاء ووسائل الإعلام والمحيط الاجتماعي ككل فضلاً عما يضيفه هو إلى ذلك إن الله عز وجل قد خلق العقل للإنسان ليكون خادمه لا مديره فإن جعلته مديرك فسوف يدير لك فقط الملفات العقلية التي تمت برمجتها في الماضي. تلك الملفات أشار باحثو جامعة سان فرانسيسكو وهارفارد إلى أن 90% منها ذو أثر سلبي، لأن الفرد يكتسبها من المحيط الاجتماعي دون أي إدراك أو تحكم منه، وبالتالي قد تكون غير مناسبة للفرد وطبيعة معيشته في الحياة. على سبيل المثال. قد يكون الوالدان من النمط العصبه سريع الانفعال فيكتسب الطفل ذلك منهما دون وعي، مما قد يسبب له مشكلات أو تعصر في التعامل مع الآخرين حين يكبر ومن ثم فعلى الفرد أن يعمل على تصحيح تلك البرمجة السابقة وتنقيحها ومراجعتها أولاً بأول حتى تتحسن علاقاته بالآخرين وحياته ومعنى ذلك أنا إذا غيرت تركيبة أفكار تسببت في أحاسيس سلبية إلى أفكار ينتج عنها أحاسيس إيجابية تتغير التجربة وعندما يعود إليها المخ مرة أخرى يجد أنها قد تحولت إلى مهارة تحولت إلى قدرات وما دامت قد تحولت إلى مهارة فإن العقل العاطفي يرتاح وكذلك العقل التحليلي وأذكر هنا قصة امرأة كانت تخاف من الصراصير. فقلت لها لماذا تخفين منها؟ قالت لأن لون الصرصور بني وهو لون سيء وبالمصادفة كانت تلبس اللون البني فقلت لها لماذا تلبسين مثله إذن؟ فقالت السيدة لأن اسمه كريه فسألتها عن اسم شخص تحبه فقالت خالد فقلت لها إذن سنسمي الصرصور بهذا الاسم فكانت إذا ما رأت الصرصور ضحكت فالإنسان في منتهى القوة، لكن التركيبة هي التي تكون غير صحيحة، فلا نجد طفلا يولد محبطا، وخلاصة القول إن البرمجة السابقة قابلة للتغيير. 2- التعميم السلبي التعميم السلبي هو التركيز على شيء معين صغير ثم تعمم الأمر، مثلا الشخص المتضايق من شيء يقول البلد كلها سيئة فإذا عمم الإنسان أمرا فلن يستطيع أن يتخذ قرارا فالشخص الذي يقول أنا مضطرب نفسيا عمم الأمر وضخمه فتكون أحسسه مضخمة أيضا لذا على هذا الشخص أن يعرف ما الذي يؤرقه فعلا ويبدأ بمعالجته فيخرج بذلك من التعميم إلى التخصيص يجب أن نعلم أن 90% من قيم الإنسان العاطفية و95% من قيمنا تتكون لدى الإنسان أثناء السبع سنوات الأولى من حياته وليس معنى ذلك أن بعد سبع سنوات ليست هناك إمكانية للتغيير وذلك لأن البرمجة كما أسلفنا قابلة للتغيير وأخيرا أقول إنه ليس هناك فشل وإنما هناك خبرات وتجارب فأي شخص ناجح في حياته ستجد له الكثير من السقطات والزلات فكلما ألقيت الكرة للأرض بقوة رجعت إليك بارتفاع أعلى وأسرع في الواقع ليس هناك فشل فالشخص الفاشل ناجح في فشله لأن العقل البشري يعينك بما تعطيه وتزوده من أفكار فإذا أوحيت إليه بأنك فاشل فإنه ينمي لك تلك الفكرة ويمدك بكل التدعيم الذي يؤكد ذلك ويبعث في الجسم المشاعر والأحاسس المصاحبة للفشل فهذا نجاح عقلي في الفشل لقد دمرت اليابان في الحرب العالمية الثانية عن آخرها إلا أن الشعب الياباني كان يملك الثقة بالذات التي قادته إلى العمل لأن يكون أفضل شعوب العالم وأكثرها تقدما أربعة منطقة الأمان هي شعور الإنسان بالأمان وذلك لأن لديه الداخل الذي يجعله يعيش بشكل جيد ولديه المنزل الذي يؤويه والعمل الذي كان يسعى له وحقق ما كان يطمح إليه ومنطقة الأمان هذه أنا أسميها منطقة الخطورة لأن الإنسان إذا اطمأن بدرجة عالية فلن يستغل قدراته لأنه لا يعرف لما يستغلها فهو سعيد فلماذا يتعب نفسه إذن؟ وبالتالي سيدخل الروتين على حياته وتبدأ الإحباطات والأوجاع النفسية ونجد الكثير والكثير من الأشخاص الذين لديهم كافة الوسائل التي تجعلهم سعداء في حياتهم لكنهم يكونون في الحقيقة تعساء ومرضى نفسانيين يقولون لأنفسهم لماذا أقرر؟ لماذا أتغير أنا سعيد هكذا لكنه داخليا يشعر بالضيق لأن الجميع حوله في حركة وتغير لكنه توقف عند نقطة معينة وأذكر هنا قصة صديق لي كان يمتلك مطعما للأسماك الطازجة فقال لي مرة أتدري هذا السمك بالفعل طازج لكنه ليس له طعم فقلت له اجلب سمكا من نوع آخر يشاكس سمكك ويجري وراءه فيحرك سمكك داخل الماء لأن سمكك يعيش في منطقة الأمان وليس لديه النشاط الذي يؤدي إلى تقوية العضلات وبالفعل بعد أن فعل ذلك تغير طعم السمك وأصبح ألذ. خمسة ضعف الثقة في الذات إذا كان لدى شخص برمجة سابقة سلبية وخوف من الفشل سلبي وتعميم سلبي فأين الثقة في ذلك؟ لابد أن يكون هناك خلل وسيشعر هذا الشخص بعدم الثقة فالثقة بداخلها التقدير الذاتي والصورة الذاتية والمثل الأعلى الذاتي 6- الشعور والأحاسيس الشعور والأحاسيس ربما تكون عائقا أمام اتخاذ القرارات وصحة هذه القرارات فلو بنى الإنسان قراراته على شعوره وأحاسيسه فقط لكانت هذه القرارات خاطئة، لأن هذا الإنسان إذا كان سعيداً فسيعطي الجميع بإفراط، وإذا كان غير سعيد فسيمنع ويمسك، وفي كلتا الحالتين القرار خطأ، لأنه يجب الموازنة والاعتدال في اتخاذ القرارات، إنك إذا تحكمت في أحاسيسك تستطيع أن تتحكم في حياتك، إذن معنى ذلك أن من واجبنا أن ندرب أحاسيسنا، ونقرر بماذا نحس وعلينا ألا نجعل العالم الخارجي يتحكم في أحاسيسنا من الممكن أن تخرج مع صديق لك لكي تقضي وقتا طيبا معا ولكن بعد ذهبكما اختلفتما في الرأي فتركته وأنت متضايق منه لأنه هو الذي تسبب في هذا الوقت الضائع وأنت سائر تجد أن المخ عمك، فيلغي كل الأمور الطيبة فيه ويعمم لك كل الأمور السيئة عنه ويفتح كل الملفات العقلية عنه من الولادة إلى الآن بكل الأشياء السلبية فتصبح تريد قتله ولكن بمجرد أن يتصل بك تلفونيا ويقول لك إننا صديقان وهذا لا يصح وإذا كنت أخطأت في حقك فأنا أتأسف لك أنت تعلم كم أنا أحبك فتقول له عندك حق أنا المخطئ فيلغي المخ كل سلبياته، ويعمم الإيجابيات عنده، فتقول له، لابد أن أراك، وعندما تذهب إليه يغضبك مرة أخرى، فتقول، أنا السبب، كان يجب أن لا أذهب إليه، كل هذه أحاسيس، وفي النهاية، إذا شعر الإنسان بأنه لا يستطيع أن يتخذ القرارات، وخصوصاً إذا كانت تلك القرارات مصيرية، فسيصل إلى ثلاثة أمور، التوتر والغضب والقلق فعلى الإنسان الذي يريد أن يتخذ القرار أن يعلم أن كل شيء له حدود وأذكر هنا قصة سيدة أتت إلي قائلة إنها تريد الطلاق من زوجها لكنها مترددة ولا تستطيع أن تتخذ القرار فقلت لها عليك أن تختار وتدرك أمرا من أمرين إما الحياة مع زوجك وتعرفين كيف ستعيشين معه ويكون لديك المرونة في التفكير حتى تتمكني من استمرار الحياة مع زوجك وتتعاملين معه من خلال قيمه هو وليست قيمك أنت وإما الخروج من حياته وعليك معرفة كيف ستكون الحياة بدونه ثم بدأت أساعدها في اتخاذ القرار فسألتها هل زوجك يضربك؟ فقالت لا لا طبعا فسألتها هل هو ملتزم بالإنفاق عليك؟ قالت نعم. فقلت لها هل يعرض التنزه والخروج؟ قالت لا. نخرج معاً. فسألتها هل يعرف نساء غيرك؟ قالت لا. لا تقل ذلك. فقلت لها إذا هو إنسان محترم؟ قالت نعم. فقلت لها إذا اتركيه سريعا لأن هذا الرجل تنتظره ألف امرأة بفارغ الصبر. فقالت نعم هو ليس سيئا بالدرجة التي شعرت بها ثم بدأت أعرف منها ما يضايقها منه وجدته شيئا واحدا فقط لكنها عممت الأمر وركزت على ما يضايقها منه فنشأ عندها التركيز المتكرر الذي نشأ عنه قانون التكرار الذي أدى إلى قانون العادات وهي برمجت عادة في المخ لذا نقول إن التفكير يحدد المصير واجبات عملية اذكر أمرا لديك ينطبق عليه قانون البرمجة السابقة وكيف تغيره